118. والذين هم لفروجهم حافظون 119. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 110. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين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 بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصمي يفضون